فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. هذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو عبد الله تحت قوله باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر وكنا بنتكلم عن رجال الإسناد ووصلنا في المرة الماضية إلى الكلام عن ابن شهاب لو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المعروف بلقبه معروف بالزهري أكثر من, من اسمه زي الأعمش كده مثلا يعرف بلقبه أكثر من اسمه وساعات تلخبط بعض الطلاب الحديث لما يقول مثلا شعبته أو أبو عوانة أو مثلا هشام الدستوائي أو غيره يقول حدثنا سليمان فيوم يعدي ضور سليمان من لا سليمان هو الأعمش سليمان هو ابن مهران الأعمش أبو محمد والأعرج مثلا عبد الرحمن بن هرمز أحد الرواة عن أبي هريرة يعرف بلقبه أكثر من اسمه وهكذا. فكما قلت الزهر الزهري منتسب إلى بني زهرة. وذكرت شيئا من تصرفه في المرة الماضية لما جاءه رجل بعدنا قطع التحديث وقال حدثني. فأبى أن يحدثه قال حدثني أو أحدثك فقال الزهري له حدثني فقال حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وقد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا وذكرت دليل هذه ودليل هذه دليل أخذ الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والدليل على أن يعلم أهل العلم قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون وتكلمنا بما فتح الله عز وجل به في المرة الماضية بعدما انتهيت من الحلقة الماضية لقيت أكثر من رسالة جيالي على المحمول تذكرني بهذا بهذا الكلام يقولون عملنا الذي علينا ولم تعملوا الذي عليكم عملنا الذي علينا أي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فنحن نتصل بالهاتف بصفة مستمرة الهاتف مغلق أيضا بصفة مستمرة وينبغي لكم أن تردوا علينا وكلام من هذا القبيل جاءتني أكثر من رسالة تعقيبا على كلامي هذا وأنا سعيد الحقيقة بأن يكون فيه انفعال مع الحلقة وأجد نوعا من التجاوب حتى لو كان نقدا وأنا رددت على هذا الكلام مرارا لكن كلما أحدثوا الاعتراض أحدثوا الجواب أنا هعمل إيه لأن في بعض الناس الذين يقولون هذا الكلام ربما لم يسمعوا كلامي في المرة الماضية أنا أتكلم ساعات. ساعات في اليوم يعني ممكن أتكلم لحد ما ينتهي شحن البطارية بالكامل وكنت أتكلم وأنا بواصل لحد ما يفصل شحن. بعض إخواننا من الدكاترة قالوا لي هذا خطر شديد انك أنت يعني تتكلم والبطارية ضعيفة جدا بتديك انذار ان خلاص ضعيفة. قالوا لي هذا خطر شديد جدا تكلم والمحمول مشحون. طبعا وكثير برضو من إخواننا الأطباء قال لا يجوز أن تتكلم في المحمول أكثر من خمس دقائق وإلا ذا بيؤثر عليه. على المخ والكلام ذاك. أنا سمعت هذا الكلام مرارا من إخواني الأساتذة والكلام ذا ومع ذلك لا أعيره أي التفات لإن خلاص بقول إيه يعني إيه إيه إذا كان محمول هاخته للواحد فإن قتلي شهادة. أرجو أن يكون كذلك. يعني. والواحد يعني إذا يعني أصابه شيء. وهو بيرد على أسئلة الناس ويفك كروبات الناس وينصح لهم طالما أنهم طلبوا النص أنا أعتقد أن الله عز وجل سيقين شر هذا الأمر يعني. لكن انا أتكلم في المحولين بس عشان خاطر أريح الكل جبت العدة بخطين علشان يبقى كله داخل على كله يعني ليه لأنه معنى ان يبقى كل عدة خط كل خط في عدة من خلاص يبقى لازم أقفل ده وارد على ده وعدين اقفل ده عشان أرد على ده خلاص قلت أعمل المسألة يعني بهذه الطريقة حتى أرد على كل المتصلين بيه ومع ذلك أتكلم كما قلت لكم يعني ساعات طويلة ويعني مش معنى انك انت اتصلت وأنا مغلق للمحمول ان انا قاعد بيكون عندي تحضير بيكون عندي مذاكرة بيكون عندي جلسة عرفية بيكون عندي مثلا سفر بقى أكون نائما أي حوال مما تعرض للإنسان يعني فأنا أرجو من الإخوانا أن يحسنوا الظن يحسنوا الظن نحن بنعلم بقدر الطاقة بقدر ما نستطيع ولم يعد المرء يعني فيه جلد الشباب القديم اللي هو ممكن يتحمل أن يتكلم كثيرا وكثيرا جدا في الهواتف زي زمان فأنا بس بقول بس الكلام ده علشان إيه بس أستميحوا الإخوة الغضبانين مني عذرا إنه أنا ما بردش فأنا برد لكن قد يصادف أنني لا أرد لأي سبب من هذه الأسباب ونواصل بقى الكلام عن آه آه إظهار شخصية الزهري وأنا حريص على إظهار شخصية الزهري اللي سبب سأذكره بعد ذلك وأنا بتكلم عن س سعيد المسيد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 ابن سلول فلم يزل الجماعة الجلوس في مجلس هشام يغرون هشاما بالزهري بيحرضوه على الزهري يعني. عارف حسد الأقران حسد الأقران يعني والمعاصرة حرمان بالذات لما يكون واحد له حظوة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 هشام ابن عبد الملك على الزهري فقال له هشام ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا ان نحمل عنك اي ان نحمل العلم عنك قال له الزهري ولما انا اغتصبتك على نفسي او انت اغتصبتني على نفسي هو انا جتلك ده انت الذي ترسل لي انا ما اتيتك اطلاقا ولا تطوعت أن آتي إليك أنت الذي ترسلني فأنا لم اغتصبك على نفسك وان أنا افرض نفسي عليك وأدخل عليك في المجلس قال له الزهري فخلي عني أنا مش عايز أجي هذا المجلس ولا عايز أحضر هذا المجلس إذا لا ترسل الي أماسكوا بقى من إيه من إيه اللي بتوجعه قال له لا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 بقول له لا انت قبل ما تمشي انت خلي بالك انت عليك اثنين مليون قال له انت عارف كويس وابوك يعلم قبلك انني ما هذا المال لا عليك ولا على ابيك يعني ايه الكلام ده هو الزهري الدين ده جاء كان الزهري رجلا سخيا جدا مش عايز اقول يعني الى درجة الاسراف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 فكان الزهري بيستدين حتى من العبيد بتوعه عشان يشتري اكل ياكل الناس فابو حازم سلمان كان من يعني أقران الزهري من اصحابه لما شاف الكلام ده وشاف الزهري عمال يستدين اخذ عليه العهد والميثاق ان هو ما يقربش المسالتي ابو حازم زي ما هو واضح من كنيته كان حازما وماليش دعب الخلفاء خلش عليهم وله معهم وقاع مشهورة فكان الزهري لما بيستدين فيدخل يجلس مع هشام بن عبد الملك مثلا او يجلس مع امير المؤمنين ولا حاجة يقول ايه يا زهري عليك كام وعارف انه ايه مدين بصفة مستمره يقول له عليك كام يقول والله الله علي مبلغ 300 ألف خلاص. يقول له أدوا عنه دينه ده أمير المهمين اللي بقول أدوا عنه دينه فلن لأن أبا حازم رجل حازم ولا يخالط الأمراء ولا الكلام دهوت. هو فكان بيقول للزهري لا تستدن حتى لا تذهب إلى هؤلاء يعني المهم أخذ عليه العهد والميثاق أنه هو لا ينصب هذه الموائد مرة أخرى مرت أيام وابتعوا الكلام ده ويجي ايه نصب الموائد وهات جاب الأكل والفاكهة وابتعوا قاعد يأكل وماشي في وسط الناس وإذا أبو حازم مر في الطريق فلا المنظر ده كان أركب حماره فوقف ونادى على الزهري قال على هذا التفخن قال له مبتسما انزل فإن السخية انزل فكل فإن السخيه لا تؤدبه التجارب فكان الزهري بيستدين بقى كل هم عارفين من الزهري وعارفين ان هو بينصب الموائد والكلام ده فكان الخليفه نفسه هو الزهري يقول له انت عليك كم النهارده يقول له عليا كذا وكذا يقول له يسد عنه فلما اغرى القوم هشاما بالزهري وعدوا ايه يطعنوا عليه والكلام ده ده ده بيقول لك لا ابلك انا مين اللي ينطق يقول لك لا أبا لك ده يطلع ايه بقى ان شاء الله وهو مم مملوك واحد من رعاياك يا مولاي وبتاعه الكلام ده فكبرت في دماغي هشام فالزهري قال له خلاص انا ما اغتصبتك علنا ولا اغتصبت نفسي عليك لا لا انا لا أنا باجي لك ده انت اللي خلاص زهقت مني اتركني خلي عني قال له لا قال له لا لا لا اخلي عنك ليه عليك اتنين مليون عليك اتنين مليون فطبعا كانت كبيرة على الزهري ان يقول له شامل بن عبدالك هذا الكلام رد عليه على طلب قال له قد علمت وعلم ابوك من قبلك انني ما استدمت هذا المال عليك ولا على ابيك يعني ايه يعني انا ما دخلتش طرقت الباب وقلت لك والله انا مدين والدين دي فلوس عشان أسد الدين ده أنت اللي كنت بتعملها من نفسك ادي معنى كلام الزهري خلاص خلي عني فطبعا لما لقى أن الزهري هاج وزعل وغضب والكلام دهوت ده قال إيه ما ينبغي لنا أن نهيج الشيخ طبعا في على قدر قوة الزهري ولمحدد فلوس على طرف على قدر نبل هشام برضو ده امير المؤمنين والزهري عملي يكلمه بالطريقة دي والقصة دي ومع ذلك لم يفتك به ولا ما دخلوش السجن ولا عمل فيه ولا خلى ولا سوى ولا تاع ليه كان عنده دين برضه ورجع في الاخر وعرف قيمة الزهري وقدر الزهري والكلام ده لكن الذي يعنيني هنا الآن في التنبيه على هذا الاثر المثل القائل أطعم الفم تستحي العين هذا فصل من العزة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم وطالب العلم أن يكون مستقلا ما يمدش إيد الحد ما عنديش ما يلزمنيش اجعل هذا شعارا لك تعيش عزيزا لا يدوس لك أحد على طرف إذا أردت شيئا فاذهب لمن تستوفق أنه يعرف مكانك ومكانتك ولا يمن عليك وإذا غضب لا يعاقبك كما قال ابن المبارك إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا جاروا, جاروا عليك وان أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على ابوابهم ذل هو ده اللي يعيش طول عمره عزيز مديش ايدك لحد وما تاخدش من حد ولا تشتكي لاحد الفاقه الا لمن تثق بانه يرفع عنك سؤلك يرفع عنك الحاجه يعني ثم يعرف قدرك ولا يمنع عليك زي الشافعي رحمة الله لما قال ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك لكن تذهب إلى رجل لا يحترمك وانت عنده لا في العير ولا في النفير ولا الكلام ده ثم تطلب منه وبعدين تريد أن ترجع بغير هوان هذا يعني ما فعشان كده الزهري هنا برغم مجالسته الأمراء والكلام ده هو وكانش يطلب الحد حاجه هم لانه عارفين مكانة الزهري وقدر الزهري وكانت الرحلة إلى الزهري في المدينة وانت عارف زمان الخلفاء كانوا أصحاب دين وكان يهمهم العلم الشرعي ينتشر فإن العلم الشرعي ينتشر مين اللي حينشره العلماء نجيب العلماء الموجودين في البلد ونجلسهم في المجالس والطلبه سيرحلون إلى المشايخ تبقى البلد عامره تعالي في البصرة خربت بعد وقعت الزنج كانت حصل فتنة كده في أبي داود السيجستاني وخربت البصرة ليه بيقتلوا بعض فكل واحد يطلع من بيته ويتقتل أو يرمى بسهم فالناس اللي خايفين على نفسهم وخدوا أولادهم والأسر بتاعتهم وفروا من البصرة حتى خربت فأراد أمير البصرة أن يرجع السكان مرة أخرى إلى البصرة وخلي البصرة عامرة كده بالناس فكر في إيه قال لك اللي هيلمل الناس تاني وترجع البصرة مأهولة بالسكان كما كانت أن أبا داود السجستاني سليمان بن أشعسل وصحب السنة المشهورة سنة أبي داود يجي البصرة ويعقد مجلسا للتحديث الدنيا حتيجي على البصرة كده أمر أي له قال له إيه أنا عايز منك ثلاث حاجات من ضمن الثلاثة دول قال له وأريد أن تعمر البصرة بك تريد أن أريد أن تعمل البصرة بك قال له نعم وعقد أبو داود مجلسا للتحديث وإذا طلاب العلم كالسيل المنهمر يذهبون الى البصرة ويسكنون في البصرة لأن طبعا راح جاي من الكوف واحد جاي من بلاد موراء النهر والكلام ده كله عشان يأخذ من أبي داود الأحاديث مش هيروح بقى يروح ويرجع فبيسكن في البصرة لحد ما تنتهي المدة التي حددها لنفسه حتى يأخذ علم أبي داود يبقى ال... كانوا يعلمون أن العلماء هم الذين يجمعون الناس فكان في اهتمام بالغ بأهل العلم لا سيما الصفوة منهم لأن مش... أهل العلم مش كلهم على درجة واحدة من اللمعان ولا من النباهة بل يتفاوتون في ذلك مالك مثلا كان في المدينة كانت تشد الرحال الى المدينة كانت الرحال تشد الى مالك في المدينة ومالك رحمة الله عليه كان مالكا بغير تاج كان مالكا بغير تاج فعمرت المدينة مكة عمرت بسفيان بن عيينة وعمرت بابن جريج وهؤلاء المهم ان الزهري بعدما اغروا والكلام بيه قال خلاص احلني ولن يستطع هشام بن عبد الملك ان يتخذ قرارا بابعاد الزهر لان ريحته يبقى مشكله عليه زهر امام من ائمه المسلمين وكان لامعا ومرموقا والدنيا كلها عايزه حديث الزهري يطلع الزهري المدينه ازاي ما ينفعش فعشان كده انا بقول طول مطالب العلم مستغني آه صاحب همة يعني انت تستطيع ان تعوض الفقر تعوض بعلو الهمه انك انت الكتاب اللي مش عندك تنسخه تعمل له ملخص طالب العلم المستعجل احنا دلوقتي في زمان السلق بنسلق ما عادش حد بيطيب براحته بنسلق كله بيسلق دلوقتي يقول لك لسه هكتب الكتاب مع انه لو كتب الكتاب لحفظه وفي طلبة علم عندهم كتب بقالها بالب... سنين طويلة ما شدش الكتاب من على الرف وتلاقيها يتهابل عشان يجيب الكتاب ويستدين عشان يجيب الكتاب ومد ايده لأي حد عشان يجيب الكتاب ومع ذلك لا يقرأ في الكتاب لا أنا بقولك لو كتبت الكتاب نسخت الكتاب عملت ملخص الكتاب حتى لو على فترات متباعده يبقى علوج بيعوض يعوض نقص المال يبقى انت عشان كده العلماء طائفه منهم كانوا ينهون العلماء ان ياتوا السلاطين السلطان عارف يجيبك ازاي رجل الاعمال يعرف يجيبك ازاي برغم ان قصدك حسن يعني انت مثلا لما بتروح لحد من رجال الاعمال تطلب مالك فهو أنت عايز الفلوس ليه؟ عشان في محاويج من أبناء المسلمين وانت رجل مشهور والشهرة من أعظم ما يبتلى به المر وأنا ما عرفتش القصة دي إلا بعد ما الشهرة زادت شوية لما دخلت في التلفزيون والكلام ده عرفت حقيقة البلاء وصرت أغبط الخاملين ليه؟ جاي لك من الناس انت وزير الداخلية وانت وزير الدفاع وانت وزير الماليه وانت وزير الصحه وانت وزير الهجره وانت كل حاجه ده يجي لك عايز اشغل ابني في الخليج انت راجل بتروح الخليج عايز عقد عمل للولد يا جماعه انا ما حد أعرف أمم بس ما خدتش تليفون حد خالص انا لو اردت أن اتصل باي حد في الخليج ما اعرفش اجيبه ليه ما خدتش حد وكنت بروع عشان أدي حاضراته وارجع طب أعملها ازاي يقولي عم الشيخ وظروف الولد وبتاع يتحيل عليه درجة انه يملك من كتر ما الالحاح وانا اقول له يا اخي انا بفهمك انا ما حبش حد يلح علي. انا اذا كان في مقدوري ان افعل شيئا سأفعله من اول كلمة مش محتاج انك تزن على وداني لحد ما يضجرني اول امبارح جاي واحد بيقول لي خدوه في اسم الشرطه تعال طلعه قلت له أطلعه لك إزاي ما عرفش أطلعه لك يقوم يقول لي طب انت روح بس للمأمور وقوله له مش عارفه لكم تقول ليه ابني ما عرفش أنا لو كان لو كنت فعلا أستطيع أن أطلعه لك أنا ما عرفش بالاضافه لإني خدوه لإيه ما أنا لازم أعرف التاريخ بقى بتاعه واعرف القصة دي وأنا رجل مش فاضي أنا نازل عشان دي محاضرة مش فاضي غير بقى اللي يجي لك عشان عنده مرض واللي عنده يدخل مستشفى واللي عايز يتزوج واللي عايز يتطلق واللي عنده أزمة نفسية واللي عنده وسواس قهري واللي عنده الكلام ده فكل واحد متصور إن الحل عندك يقول لك أنت آخر باب تركت الباب الفلاني والفلاني فقلت بس أنت اللي تخلصت الموضوع ما عرفش الله يا ابن خلص فيبيق عب عبء كبير وبتطلع في الآخر ملوم تخرج ملوما في النهاية إن انت إيه رجل ما انتش جدع وما عندكش مروءه مثلا وما عملتش للناس الطلبات اللي هم عايزينها يا اخوانا دي عايزه دولة مش عايزه شخص فيوم أي واحد من المشايخ ممكن احيانا يروح لحد من رجال الأعمال ولا حاجة يوم يطلب عشان يسد حاجة هؤلاء المحاويج ممكن يساء به الظن ويقال ذاهب أعديت لل... كلها مع رجال الأعمال و... وعادت كلها مع الناس الكبار ومش عارفه في الآخر وزي ما بيقوله في المجلات والجرائد والكلام يقول لك إيه وفي آخر الجلسة الراجل صاحب الفيلا الله صاحب مش عارف إيه هتطلوا باكه كده وحتطلوا في مظروفه وحتطلوا في جيبه كذب وافتراء قد يكون هذا موجود عند بعض الناس الكلام ده بس مش موجود مع العلماء الكبار اللي هم يعني كلمه الله عز وجل وسترهم وأغناهم والكلام ده فيهم يساءوا, إيه؟ يساءوا به الظن فيوم يأتي الرجل بقى العالم يقولك طيب المصلح والمفسدة العالم سمعة حتى وإن كان قليل العلم لكن يمكن أن يؤتسى بسمته ودله وهديه حتى لو كان ساكت لكن لما تزال النعال خافقة على أبواب الأغنية وأبواب الأمراء وأبواب الوزراء وأبواب المشعرفين الكلام ده يوم الناس إيه يسويقون الظن ف. لفيف من أهل العلم منعوا المسألة دي بتاتا وآخرون فصلوا فيها تفصيل أنا تكلم فيه قبل ذلك أكثر من مرة لن أعود إليه لكن أنا عايز أقول أردع وأقول إن الزهري كان عنده من قوة النفس في الكلام مع هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين بسبب منه مستغني أنت اللي سديت ديني أنا ما طلبتش منك ولا مليم من ولا قلت لك أنا مدين ومحتاج كذا كذا كذا كونك انت تصدقت لا تمن ما تقوليش بقى عليك الف اي الف لان انا ما طلبتهاش انت اللي تبرعت بها فليس لك عندي شيء ده يبين لك شخصية العالم يخلي الحاكم لو كان ذا مرؤة مش هقول ذا دين يعني يحترم العالم ويعرف ان الرجل ده رجل محق فعلا ممكن يعاديه يعني ممكن الامير يعادي هذا العالم لكن يحترم ويعرف أنه لا يبدل وأنه لا يغير وأنه إذا قال كلاما فهذا هو الذي يعتقدوه من داخله غير ان الواحد بقى يلعب سياسة والسياسة تعرف أنهاش مبادئ ولا أخلاقيات السياسة حيث, حيث توجد المصلحة أي كانت المصلحة لو حتى إبليس هو الذي أملاها هي مصلحة تلقي سياسة مع إبليس ما تفرقش الغاية تسوغ الوسيلة قاعدة المكافلية دي ممكن أنا عايز مثلا أبقى غني ما فيش معنى اقتل واسرق وارتش أهم حاجة أنا عايز الفلوس أما الغاية أما الوسيلة التي ذهبت إلى هذه الغاية التي مهمنيش فالعلماء لعزه بضائعهم يترفعون عن مثل هذه الأماكن اللي فيها مشاكل اللي فيها مشاكل إبن خلدون ذكر في المقدمة أنه كان يجلس مع بعض الناس من أصحاب الوجاهات ووقع تحت أيديهم زي ما تقول دفتر حسابات فيه مرتبات موظفي الدولة فقام بقى الأمراء والوزراء وولاد الوزراء ومش عارف اللي على بيت المال واللي على إيه واللي على إيه الأصحاب المناصب الإدارية في البلد يعني وبعدين لقى مرتباتهم مرتفعة نزل للعلماء وإذا مرتبات العلماء متدنية قليلة فلفت نظر القصه دي فسأل صاحبه إيه ده ليه دول دايما مرتباتهم مرتفعة والعلماء اللي هم يعتبروا الجهاز المناعي للأمة هم العلماء مفيش حد يمكن يكون هو الجهاز المناعي إلا العلماء بس فقط علماء الشريعة ليه؟ لأن علماء الشريعة يدلون الناس على الله هو كل الزلازل والمهلكات والعواصف والبراكين والرعد والبرق ده كله ليه؟ ده كله بسبب ذنوب العباد فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وشوف زلزال هايتي اكثر من 200 الف في 30 ثانية 30 ثانية يعني فتح انه وغمطة ثلاث مرات لو ان دولة عظمى كاسحة دخلت بالاسلحه الفتاكه والكلام ده ما تعرفش تبيد المتين الف الا في خلال عدة ايام لو رامت قنبله نووية ما تهلكش القصه دي كلها الا في كام يوم او في عده ساعات على الاقل لكن زلزال ثلاثين ثانيه يكون النتيجه اكثر من مئتين ألف قتيل سيبك بقى من الجرحه بقى واصحاب العاهات المستديمه واللي اتكسر له دراع واللي اتكسر له الحوض واللي اتكسر له ناس بقى, بقى خد المرضى واصحاب العاهات خدهم بالالوف المؤلفه الذين نجوا فكل الحاجات دي بتبقى انذار كما قال تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا فيقوم من الذي يدل الناس على مساخت على على على الله يقول إياك أن تقترب من هذه ويدله على ما يحب الله يحذر الناس من مساخت الله يدل الناس على ما يريد الله هم علماء الشريعه عشان كده هم الجهاز المناعي للأمة أي أم عايزه تنتصر وتعز لابد أن ترفع علماءها وتحترم العلماء ولا تضعهم في مواضع التهمة ما بقاش العالم متهم خلاص خلص دوره عند التهمة المعلبة موجوده على الرف أرميه بها لا علماء الشريعة لا ينبغي أن يعاملوا بالسياسة التي لا دين لها ولا أخلاق نهاردة أنا يا رجل مثلا خطي معتدل أنت كرجل سياسي إداري شايف إنك أنت إن أنا كويس لا بعمل قلاقل ولا بعمل زلازل ولا بقلب الناس ولا بعمل حاجة ولا بتاع مية مية ماشي كويس والناس بتسمع لي وهدية وكويسة ولا اضرابات ولا انقلابات ولا مظاهرات ولا الكلام ده يوم يقول لك مثلا ايه سيبوا ما بيضرش بالعكس إحنا محتاجين بس هو عمله خط أحمر أهطول ما هو ماشي في المسافة اللي أنا عايزها والله ده يعتبر شغال البلاش لا بتديله مرتبات ولا بتديله حاجة ولا الكلام ده هو تشغال البلاش خلي شغال مشي بقى بدأ يتقدم بقى خطوة خطوة وخطوة للأمام والناس بتلتزم والناس بدأت بقى الفتوى بتاعته هي تبقى هي المسموعة ونش عارفه والكلام ده وعايز يتجوز يستفتي العالم عايز يطلع يستفتي العالم عايز ياكل يستفتي العالم عايز يسافر بره يستفتي العالم بقى مرجعيه ها فكل يوم عمال يكسب ارض يكسب ارض ايه الناس عمال تلتف حواليه وصل للخط الاحمر ده بقى خطر يوم يعامل هذا العالم معامله خيل الحكومة خيل الحكومه ان الحصان أو الفرس أو الحمار اللي شغال لما يبقاش منه منفع بيأكل فول وما بيشتغلش نديله رصاصتين رصاصة الرحمة ها فيقوم يقول له ايه موضبين لتهمة وفي حاجات مفيش بين ادم في الدنيا ما يتخذش عليه مآخف ابدا حتى لو لم يقصد حتى لو لم يقصد يعني مثلا الـ الـ الـ الكلام اللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت لما بقول عايزين شباب يدرس المصادر الأصلية عايزين كوماندوز عايزين حرس حدود عايزين شرطة الموت وبالمناسبة لما حكيت لكم الحكاية بتاع الأخ اللي أنا لقيته على بابس البيت عندي وقال لي أنا من شرطة الموت هذا الأخ لما خرجت من الحلقه علمته أنه مات يعني الحلقة صدع قلبي أنا لم أره إلا هذه المرة ربما كان بيحضر في محاضرات ربما التقيت بي لكن أنا مش حافظ وش يعني لكن هو كان كما قال لي بعض إخوانه كان هو في صيدلة جامعة ستة أكتوبر وهو من أسيط هو وواعدين هو رايح مسافر في مر المرات حصل حادث ثمات في الطريق أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته في المهديين فالنهاردة مثلا لما جاء, جاء مصطلح زي ده شرطة الموت ممكن الكلمة دي تتعان على جنب وممكن يؤخذ المرء بها شرطة الموت آه يعني أنت بتاع بقى العمليات الفدائية والانتحارية ها مش انت بقى حرطت وبتاعه وفلان الفلان يستمع شرطة الموت وما خدش باله منها وما خدش باله من المصطلح وما خد بندقية ورشيطه ورشيتين ومش عارفه بتاع أنت بقى المتهم وانت مفت التنظيم لكن انا ما ما قلتش كده ولا اقصد كده وموضح تماما ان كلمه شوطك الموت حديث كلمه واخدتها من حديث من عباس وقايل معناها ايه ها عايز رجال عشان يدرسوا البخاري ويدرسوا مسلم ويدرسوا بتاع علاقة علاقه بالتكتيك ولا بالتكتكه ولا لها علاقه لحاجه اخرى ها فيوم ايه يعاملوا علماء الشريعه هذه لا احنا بنقول ده بيبقى من قله التوفيق ليه لان العالم في النهايه يريد المصلحه العامه للمسلمين طالما ان احنا الخط بتاعه جيد ممكن انا اخد ودي معاه اقول والله الكلمة دي ممكن تتفهم غلط انا نفسي في غلط فهل ممكن تتطوع وتف... وتفهمها صح عشان ما تتفهمش غلط واستبقي جهد هذا العالم الذي علم هؤلاء وجمع هؤلاء ويتكلموا بلسان الشريعة يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويأتي باقوال العلماء السابقين قال فلان كذا وقال علان كذا يعني قول أنا ما اخترعتوش من عندي ها؟ يوم تتنزل بقى الرحمات تتنزل الرحمات فعشان كده احنا ب ب بنرجع ونقول العلماء دول هم الجهاز المناعي للأمة ابن خلدون لاحظ بقى ان العلماء اللي هم الجهاز المناعي المفروض ياخدوا أعلى المرتبات عشان يعزوا بعز الذي يحملونه من الوحي قرآنا وسنة لا المرتبات متدنيه فقعدت يتناقش مع مين مع صاحبه فابن خلدون قال له ايه بقى؟ قال إنما كان ذلك لعزه بضائعهم لعزة بضائعهم العلم مانع من أن تريق ماء وجهك عند, عند أي إنسان كائنا من كان وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس العالِم يحافظ على مروءته وأي رجل الدين يصدر عن الدين لازم تلاقي عنده مروءه إلا إذا كان عنده خلل في فهم الدين يعني الزهري العوام والحديث صحيح البخاري وحديث ممتع لما وقف في الصف ايام بقى القتال اللي كان بين علي ومعاويه رضي الله عنهما نادى ابنه عبد الله بن الزبير وقال يا بني لن يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم واني ساقتل مظلوما فاد ديني دين الزبير من العوام كان مليون وستميت ألف مليون وستميت ألف قال يا بني أنا تركت دورا وعقارا والكلاء بيع كل هذا فإذا عجزت عن سداد ديني فاستعن بمولاي فقال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبي من مولاه قال الله قال فما وقعت في كربة من كرب دين الزبير إلا استعنت بمولى الزبير فقضاه طب الزبير العوام الدين ده جاء ده كانوا بيتفسحوا ولا بتوع منجهه ولا بتوع اكل مش عارف ايه ولا الكلام ده يجي عليه مليون 300 الف ازاي كان الناس يستأمنون الزبير بن العوام على الامانات عندي مبلغ خايف عليه اقول للزبير شيله عندك فيحتفظ بيه الزبير فالزبير بقى ممكن الامانات اللي عند زبير تتسرق يدخل علي بابا وشركاه يشيلوا الخزنة ويمشوا. طيب لو جاء صاحب المال الذي اعطاه للزبير وقال له مالي قال له الله علي بابا ومش عارفه وشال الخزنة الرجل حيسدقه يقول له لا معلش فخشي الزبير أن تضيع مرؤته إذا سرق المال ولم يضمن لم يستطع الضمان أن يسد المال فكان كلما أتى إنسان بأمانة يقول يعني احفظها لي يقول له اجعلها دينا علي مش أمانة فكده الزبير كتف نفسه لأن ممكن الإنسان الضامن ممكن الإنسان المؤتمن لا يضمن إذا لم يفرط وحاطط الفلوس في خزنة مثلا اتنين طن ولا حاجة قوم جماعة شالوا الخزنة على غير المعتاد وعلى غير قوة البشر وشالوا الخزنة والأبتاع والكلام ده وأنا محترز وقافل لبواب وعمل إقفال ومش عارف إيه وحطت حراس وتسرقت لا أضمن لكن خشيه الزبير رضي الله عنه أن تضيع مرواته بين الناس فكان كل واحد يأتي يأتيه بمال يقول اجعله إيه اجعله دينا علي حفاظا على مرؤته فاي واحد تدين تدينا صحيحا لا بد أن يكون صاحب مروءه لان الدين كله بيأد... كل الدين بيامر بمكارم الاخلاق فابن خلدون قال ايه لما لقيت المرتبات قليله قال ذلك لعزه بضائعهم وانهم لا يريكون ماء وجوههم عند أصحاب الدنيا وشوف نموذج من, من, من هؤلاء الخليل بن أحمد الفراهيدي والكلمه دي يعني عجباني جدا وكلما جاء هذا الموضوع انا أذكرها ليه؟, ليه؟ لان منزلة الخليل كانت منزلة عالية جدا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب وكتاب العين وأول من وضع معجما عربية وهو اول من بحر بحور الشعر لما داخل سوق النحاسين في القصة المعروفة وعمل الشعر بحورا وتفعيلات والكلام ده وكان رجلا من أفراد الزمان وهو أستاذ سيبوي الذي يضرب به المثل في, في النحو إمام أهل البصرة أرسل إليه أمير المؤمنين وكان يعيش في شيء يشبه الخص كوخ يعني وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه يتعلمه العلم عند الخليل بقى صار عالما في العربية أو صار عالما في الشعر أول ما ينبغ الخليفة ياخده من الحشية بتاعته فيتمتع بقى بمزايا القرب من الخلفاء ها؟ المال بقى والأكل الجميل والفرش الناعم والبتاع والكلام في الوقت اللي استاذهم الخليف بن أحمد عايش في خص خام أمير المؤنين بعت له إيه أو الوالي بعت له رسالة يقول له يعني إليك يعني ترغب منا وصلا أو نفقا أو تريد أن نصلك بشيء تعرف قال له إيه قال له جملة أحد تدل على عزة بضاعة العالم سيبك من اشباه العلماء واللي نفسين زي العلماء واللي عمليين نفسهم علماء بتكلم أنا عن العلماء بعت له سطر واحد قال له إني مستغن عنك بالذي أغناك عني وهو الله عز وجل بالذي أغناك عني ليه؟ لان الأمير ده مجاش في يوم من الأيام إلى الخليل بن أحمد وقال له والله علمني بحور الشعر أو علمني العربية او علمني ازاي الكلمه الثلاثيه تطلع منها عشره خمستعشر كلمه تجيب الحرف الاولاني في النص والأخير في الاول وبتاعه تطلع كلمات <تصفيق> فانت مستغن عني فانا ايضا مستغن عما في يديك ادي كلام الخليل بن احمد الفراهيدي فطول ما العالم عنده عزه بيبقى محترم حتى لو مختلف مع الأمير الامير يحترمه ويعرف ان لا يبدل ولا يغير ولا بيلعب على الحبال ولا بيغير الاقوال ها ايام ما كان استاذ غلبان كان كلامه من الكتب بعد ما ترقى منصب من المناصب العليا ام بدل الكتب ونسي المساله عايزه ايه المشهد يحتاج إلى فتوى تفصيل نفصل له الفتوى النقاب زمان وانا لسه استاذ ولا حاجة كان بيقول بوجوبه الايمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد <تصفيق> لم يكن يعني بعدم الوجوب الا مالك خلاص ده لما كنت ايه انا بقرأ من الكتب لما افلت الكتب وبقيت بقرى المشهد السياسي ما بقراش كتب بقى اقرأ المشهد السياسي يصبح النقاب بدعة ضلاله ويصبح النقاب لا اصل له في الاسلام ويصبح لا. ازاي طب انا ممكن افهم يعني لو في الاول انا قلت مثلا النقاب من وجهة نظري مباح قلت كده وبعدين بدلت الفتوى فيما بعد قلت ايه لا اصل له لما جاء سالك واقول لك ازاي غيرت لك يا اخي تغير اجتهادي ها؟ كنت ارى بدلائل علميه ان النقاب مباح الان رايت بدلائل ظهرت لي لم تكن ظهرت لي قبل ذلك انه بدعه تبقى المساله برغم انها فجاه برضو بس ايه قريبه لكنني انقل كلام علماء والنقل ذا يا صادق يا كاذب ما يضرش يقول تغير اجتهادي لان انت لما بتيجي تقول هو واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد دا صار نقلا وليس اجتهادا ما عديدتش فاتوى أنا الآن أطالبك بتصحيح النقل لما قلت واجب عند الأئمة الثلاثة هل كنت تكذب عليهم وتكلم أي كلام من كيسك ولا الأئمة قالوا هذا الكلام الأئمة قالوا هذا الكلام طيب لما خالفت الأئمة الذين يقولون بهذا أو نكتشف في الكتب أن الأئمة ما قالواش الأئمة قالوا مستحب بس هنفترض يعني قالوا مستحب بس يبقى كذب في دعواه النقل عن الأئمة أنه قالوا بالوجوب يعني المسألة اللي عايز أقوله ما عددتش مسألة اجتهاد وراجعت عنه حتى يقال المساله قريبه لا ده نقل لما تيجي تقول إن قبل أصل له في الإسلام وانت من شوية قبل كده نقل لي عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد إنه واجب الكلام ده ممكن أفسره بإيه فإذا كان الإنسان ممكن بهذا يتصور أنه ستبوأ منصبا أعلى من المنصب الذي فيه فهو واهم حتى إذا كسب المنصب فحسابه أمام الله عسير يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد هم اللي وزنين الطبخه كلها هم أهل العلم فعشان كده إحنا بنقوله بنرجع ونقول إذا تمسك العالم بما أنزله الله عز وجل في القرآن المجيد وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بحكمة وليس بغشم كثير بقول ممكن يكون معك دليل صحيح تضعه في مكان لا يحتمل هذا الدليل الواقع غير ملائم تعمل مشكلة لنفسك لدعوتك ولبلدك كلها بل ولأمتك الإسلامية كلها إذا كنت مسموع الكلمة ليه والدليل انه صحيح لك الواقع غير ملائم ولذلك أجمع أهل العلم على أنه يجوز أن يكتم المرء بعض العلم الذي لو أظهره أحدث فسادا أنا أقول لك دليل لان كتير من الإخوة اللي بيبعاته رسائل يأتون على قضية من القضايا المشتعلة على الساحه ويقول لك أنت لماذا لم تتكلم فيها حتى الآن لماذا تجبنون لماذا لا تقولون الحق في المسألة الفلانية والمساله الفلانية والمساله الفلانية وينسى ان هذا أصل عند أهل العلم نعم في مسألة على الساحة موجود. أنا لم أطرقها ولم أتكلم إما لاني ليس عندي معطيات حقيقية أستطيع أن أنأأس عليها فتوى ولازم الناس تعرف كده المسألة مش مسألة حماس ومسألة ان انا اتنطط واسرخ واهيج الدنيا القصة مش كده خالص الكلام ده يرضي العوام لكن اهل العلم لا يصدرون عن هذا حتى وان خالفتهم لما مثلا في حرب الخليج الثانية لما صدام حسين دخل الكويت ووصل لي لجنه الفتوى برئاسه فضيله الشيخ العلامه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومع العلماء الأفاضل الذين مات اكثرهم ودخلهم تقرير من الدوله بتقول مثلا ده انا بفترض كده يعني تقرير من الدوله تقول ان صدام حسين سيدخل إلى المملكه وسيهدم الحرمين ها على اساس ان الرجل بعفي ومش عارف ايه والكلام ده خلي المعلومه غلط ها لا هيهدم ولا يحزنون خلي المعلومه غلط وحيدخل يشعل ابار البترول اللي موجوده في المنطقه الشرقيه وبالتالي حتبقى قنبله موقوته وحتولع في المنطقه الشرقيه كلها ويمتد الولعه دي للمش عارف المحافظات الاخرى والكلام ده لو وصل تقرير بهذا الى مفتي وقال لك ممكن نستعين بقوات أجنبية علشان خاطر الـ الـ القصة لا تحصل دي انت كمهتة لما يصلك هذا الكلام تقول نعم يجوز كلامي الآن ضرب مثل مش رأيي أنا الشخصي هل يجوز الاستعانة ولا لا يجوز مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم والجواز واضح من حيث الأدلة لكن الجواز يحتاج إلى حاجة جنبية ها؟ اللي هي بقى إيه؟ الواقع الملائم أو قراءة الأحداث وهل الفتوى دي تصلح في هذا المكان أم لا لأننا ممكن استجير من الرمضاء بالنار صح يجوز الاستعانة بقوات أجنبية بس الأجنبي لو دخل هل سيحدث من الفساد أعظم مما سيحدثه الغازي اللي هو صدام حسين ولا لا عايز قراءة أخرى عشان أقدر نزل الأدلة عليها فأنا الكلام اللي أنا بقوله مجرد ضرب مثل ما أصدش أن أنا أجيب القضية وأحقق فيها وأقول الدليل كذا ودليل دول كذا والترجيح كذا لكن أنا بقول لو إن أي مفتي في الدنيا قدم له تقرير خليه تقرير كذب مغلوط غير حقيقي أنا رجل لي معطيات محصوطة أمامي بأقرأ المعطيات وعلى ضوء هذه المعطيات أقول الفتوى بخصوص هذا الموضوع المكتوب أمامي كذا كذا كذا كذا هذا الكلام قد يغضب الجماهير التي لا تعرف الحقيقة ويتهم المفتي بالعمالة للدولة وإنه منافق وإنه دولة استراتو والكلام ده وهذا الكلام كله غير حقيقي يعني إذا في بعض الأحداث لم نتكلم فيها لمش خوفا من حاجة الحق نصرح به ولا نجمجب وما قدر سيكون لكن لازم يكون عندي معطيات صحيحه احنا بنتكلم بالعلم ها مش بالمغرفه بنتكلم بعلم اديني معطيات صحيحه أد... اعطيك جوابا صحيحا اديتني المعطيات غلط يبقى الجواب هيطلع غلط لا تلومني ولكن لوم الذي اعطاني المعطيات فان أهل العلم يعرفون كيف يتكلمون وكيف يؤسسون وكيف يبنون الفروع على الاصول ما يبقاش العالم هو الايه العالم هو المتهم كل ده يا اخواننا انما يدخل في ايه في مساله عزه العلم عزه العلم اذا تدين المرء بالعلم عز به وارتفع حتى عند خصمه يقولك ما بيغيرش ما بيبدلش انا صح مش عاجبني الخط بتاعه بس محترم ها وممكن يوقفك وممكن يعاقبك وهو معتقد ان انت راجل ما بتغيرش لكن الاوامر جت اعتقله امنعه مش عارف اعمل فيه خلي ايه هو من قراره نفسه بالداخل يحترمك ويعرف انك انت مظلوم لكن هو يبرر لنفسه القصه دي ويسوق لنفسه القصه ويقول اه اوامر جات والكلام ده فانا عايز نستفيد من القصه اللي قدامنا دي رد الزهري على هشام بن عبد الملك والانفه التي تحلى بها الزهري والرد بتاعه حتى ان هشام بن عبد الملك في النهايه قال ايه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 اقول مثلا الموضوع الفلاني ماذا عندك فيه يقول عندي كذا كذا كذا كذا كذا خليني انا مخالف له في الراي اقول طيب ما هو انت كيف تجيب عن الدليل الفلاني؟ يقول اجيب بكذا وكذا وكذا اقول له طب ما في اعتراض هيرد عليك وهو كذا وكذا وكذا ها يبقى ايه المذاكره فتح باب الفائده والمناظره حرمان من الفائده المناظره داخل عشان أ أ ابين انا اعلم منك وانت ما بتفهمش انا اللي بفهم فانا بقول لطلبه العلم ينبغي أن تعيدوا مجالس المذاكره انك انت تعرف ما عند اخيك من العلم مش داخل عشان تقول له اللي عندك غلط واللي عنده صح فالزهري لما كان يذهب إلى مشايخه وهم كسر كان سعيد مسيب عروه مثلا ابو سلمى بن عبد الرحمن على بن عبد القاس الليثي والجماعة دول فعايز يحفظ الحديث او المجلس اللي هو حفظه فعايز يكرر فيقوم كان عنده جاريه يجي من بالليل كده من عند اي واحد من المشايخ يلاقي الجاريه نايمه يصحيها ويلا قومي تقوم بقى ايه عماله تفرك في عينيها بقى و و ولسه بتحلم ها يعني لسه بتحلم مش مش واخده بالها انها قاعده يعني فيوم الزهري يقعد يقول لي حدثني سعيد عن أبي هريره حدثني أبي سلمة عن عائش حدثني عمروه عن عائش حدثني مش عارف مين عن مين عن مين عن مين ويقعد يقول لي الايه الاسانيد والمتون والكلام بسمع لنفسه بيثبت الحفظ يعني فالجاريه تقول له يا سيدي مالي ولا سعيد مالي ولا ابي سلمة انا ما مالي ولا الجماعه دول يعني مصحيني وقلق منامي والكلام ده فيوم يقول لها الجمله دي كده يقول لها آفة العلم النسيان وحياته المذاكره دي كانت طريقه الزهري لما يحب يثبت, ليه؟ لما يحب يثبت الحفظ كان الزهري كان الزهري سلفيا كعاده كل الامه المسلمه الا المبتدعه سلفيا يعني ايه يعني متبع وليس مبتدعا هذه كلمه سلف لي سلف فيما اقول لي سلف فيما اقول يعني لم أقول هذا الكلام من تلقاء نفسي، فكان إذا مر به شيء لا يفهمه يقول أمر الأحاديث كما هي زي لما سألوا عن حديث بوريره لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر حديث قال من الرسول البلاغ أمروها كما جاءت لإن ممكن العالم لا يستحضر يعني فهم الدليل في الحال طب هيرده يقولوا الكلام ده مش معقول والكلام ده مش ركب على دماغي والحدوته دي ده الإسناد صحيح وديكم شايفين في في الحكايه اللي فاتت لما هشام بن عبد الملك قال له للزهري ما انت ولا وقال عليه عمل ايه الزهري أتى بالاسناد الذي يدل على صدق ما معه من النقل لما روى عن أربعة من عيون شيوخه من عيون شيوخه سعيد المسير وعروه بن الزبير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلى القمر الليثي قال حدثني هؤلاء الأربعة عن عائشة أنها قالت إن الذي تولى كبراء هو عبد الله بن عبد سلول يعني المسألة جايه من المنبع بس قضى على القصة الكلابية بالإسناد إبا طالما صح الحديث وند فهمه عنك ومش قادر تفهم الوجه بتاعته كله إلى عالمه قل الله أعلم أنا لا علم لي في ذلك سل غيري ربما يكون عنده إيه علم وكان في أحاديث الصفات أيضا إذا مرت به أحاديث الصفات يقول أمروها كما جاءت الجماعة اللي مش فاهمين القضية يقولك الزهري مفوض لا التفويض شر من التعطيل خلي بالك من الكلام ده لانه كلام غالي التفويض شر من التعطيل لان التعطيل ممكن ترده أحد واحد يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلة ده ترد عليه عدل بالقرآن وكلم الله موسى تكليمه واتخذ الله إبراهيم خليلة إزاي تقول هذا الكلام المعطل يعني ايه ممكن تعرف ترد عليه إنما المفوض بيلعب بالألفاظ طب هل كان السلف يفوضون الجواب لا ليه ليه معنى التفويض التفويض أن تقول لا أفهم هذه الكلمة ولا أفهم معناه وده كلام غير حقيقي لأنك مخاطب بلغة العرب والله عز وجل وصف القرآن كثيرا في القرآن بأنه مبين مبين واضح حتى تقوم حجة الله بهذا الكتاب على الأولين والآخرين فلو كان هناك شيء غامض لا يعلم البتة لما قامت حجه الله على كل الناس فلا بد ان يكون القرآن ميسورا مفهوما الرحمن على العرش استوى يقول لك السلف يفوضون أقول له غلط السلف لا يفوضون المعنى إنما يفوضون الكيفية تيجي تقول لي استوى مش عارفين إيه معناها أقول لك لا استوى معناها معروف على وارتفع لأن الله عز وجل بائن من خلقه ليس من خلقه شيء منه ولا فيه شيء من خلقه بائن من خلقه بائن يعني مرتفع استوى الرحمن عاش استوى أي على وارتفع يبقى الاستواء معروف في اللغة لم لكن لما تيجي تقول لي الاستواء والله ما عارف يعني الاستواء ازاي كلام ده طب ما هو مالك قال الكلام اللي احنا بنقوله لما واحد سعى الاستواء قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول يبقى انا بفوض الكيفية كيف استوى على العرش ما عرفش لكن يعني إيه استوى أعرف وده معنى كلام مالك فما بقى السلف كانوا يفوضون الصفات الكلام ده غلط بهذا الاطلاق لكن أقول السلف كانوا يفوضون الكيفية فقط والقول بقى المتأخرين ما ذهب السلف أسلم وما ذهب الخلف أحكم يعني السلف دول كانوا ايه عندهم لحمة راس؟ ما بيفهموش يعني اسلم يعني اقول لك ايه ابعدها وخلاص ابعدها مررها مررها مش عايزين ندخل في كلام وندخل في مشاكل ومش عارفين السلف كانوا كده لا والله لقد كانوا أدرى بالله عز وجل وأسمائه وصفاته من كل من جاء رعدهم يبقى العباره دي عباره خاطئه فيها تجني على السلف وفيها رفع للخلف الذين اظهروا البدع لكن انت عشان صح العباره تقول ايه تقول مذهب السلف اسلم وأحكم آه دا اللي انت تقدر إيه تقدر تقوله فالمكان الزهري يعرض عليه مثل هذا الكلام كان يقول إيه أمروها كما جاءت ولا إيه ولا تتعرضوا لها الزهري الكلام عنه كتير جدا والفوائد المستقاة من خلال تراجم العلماء يمكن أن يطول أمرها وأنا كنت النهارده ناوي أخلص الإسناد الحقيقة وأتكلم عن سعيد المسيب لكن أنا عندي أسئلة كثيرة جدا يعني أنا كان عندي المرة اللي فاتت حوالي عشر ورقات أسئلة وجاي لي برضو مجموعة من الأوراق النهاردة فإدارة القناة بتقول لي ان الناس يلومونهم إن أنا انهم لا يوصلون الرسائل إليها لا بيوصلوا الحقيقة الرسائل إليها لكن الرسائل دي بتبقى محتاجة حلقة كاملة أو حلقتين وأنا مش عايز أخرج بره الموضوع لأن احنا متأخرين جدا في ما يتعلق بكتاب الرقاق فانا سان شاء الله في في الفترة القادمة دي ما بقي من البرنامج هحاول أجاب عن ما تيسر من الأسئلة وإن لم أستوعب كل الأسئلة كثيرة جدا يعني يقول سائل ما صحة حديث ابن عباس عن قص اللحية بعد قبضة اليد وقد سمعت بعض الناس يقول إذا كانت المخالفة لليهود والنصارى هي علة الحكم فينبغي ان أن يكون حلق اللحية هو السنة فهل هذا صحيح؟ الأول الحديث مش حديث ابن عباس الحديث حديث ابن عمر وهو موجود في صحيح البخاري بعد ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى قص الشارب وخالف اليهود والنصارى بعدها على طول قال الراوي وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة اخذه فتحت القاعدة التي تقول الراوي ادرى بمرويه من غيره قال بعض العلماء الاعفاء هو اخذ ما زاد عن القبضة قال لك لان ابن عمر لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى والاعفاء هو الترك ها كما قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا أي كثروا فالاعفاء هو ايه هو تمام الايه تمام الترك قال لك ابن عمر كان متبعا فمش ممكن ابن عمر ها؟ يروي حديث الإعفاء وياخذ من لحيته يبقى الاعفاء من منظور ابن عمر هو الأخذ من اللحن الكلام ده قد يبدو وجيها عند بعض الناس ولكن الحقيقة غير ذلك الجزء الموقوف من الحديث خلاص المرفوع احنا عرفناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اعفو الله الشارب المرفوع ايه الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الموقوف ما قاله الصحابي المقطوع ما قاله التابعي هنا بقى فعل لابن عمر يعني موقوف على ابن عمر كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه ابن عمر رضي الله عنهما جعل قيدين للأخذ من اللحية القيد الأول قيد زماني والقيد الثاني قيد موضعي القيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر في غير الحج والعمرة ما كان ابن عمر يأخذ من لحياته شيئا القيد الموضعي يضع إيه؟ يأخذ ما زاد عن القبضة يأخذ ما زاد عن قبضة في الحج أو العمرة لأن من منظور ابن عمر رضي الله عنهما أن اللحية من جملة الشعر والشعر في النسك إما أن يحلق وإما أن يقصر وطبعا حلق اللحية حرام لا يجوز فكان ابن عمر يحلق رأسه ويقصر لحيته إذا العلة التي جعلت ابن عمر يأخذ من لحيته هي النسك فيأخذ ما زاد, عن الإيه؟ ما زاد عن القبضة وإلا هناك صحابة آخرون كانت لحاهم وافرة كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت إحياته سابقة ترى من الخلف وقد صح هذا عنه بأسانيد صحيح وكثير من الصحابة كانوا يعني يعفون لحاهم بل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وهو اللي كان يعفي لحيته ما أخذ منها قط والحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها حديث مكذوب موضوع لا يصح وما يعني ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته فهو يعني الاسوه وهو القدوة دي الشطر الاول من السؤال الشطر الثاني أنه يقول أنه سمع بعض الناس يقول إذا كانت مخالفة اليهود والنصارى الأخذ من ال كانت اللحية هو علة الحب في مخالفة اليهود والنصارى فالمفترض النهاردة أن نحن نحلق لحانا ليه قال لك الود والنصارى مش يعني ملتحين ليه قال لك القصص هم ملتحون والرهبان ملتحون والأحبار اليهود ملتحون والكلام ده يبقى طالما انه ثبتت انهم مربين لحاهم يبقى احنا ايه نحلق لحانا الكلام ده كلام خطأ لا شك فيه ولا يمكن ان يتورط فيه عالم الكلام ده يقول واحد جاهل اه لكن أن يتورط فيه عالم آه يو نص نص ممكن يتورط فيه متعلم ممكن يتورط فيه مثقف ممكن يتورط فيه عالم لا ما يتورطش ليه احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اعفو اللحى قص الشارب خالفو اليهود والنصارى وارفاء خالفو المجوس اسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم قاعدة أصولية قاعدة أصولية العموم له صيغ والعموم إما أن يكون عموما لفظيا يتبع الصيغة أو عموما ذهنيا أو استعماليا مش هدخل في قصة العموم الاستعمالي أو العموم الذهني لكن هدخل في العموم عموم الصيغة إن أنا بعرف اللفظ ده عام ولا لا بوجود أداة من أداة العموم إما الألف واللام أو ما ومن والأسماء الموصولة ومثل لفظة جميع وكل ومعاشر وكده دي اسمها ألفاظ في العموم منين ما تلاقي واحدة من دول في أي نص يبقى يفيد العموم إلا إذا كان في قرينة صاريفة عن هذا العموم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود يبقى اليهود كلمه يهود اسم على جنس معين حل بالالف واللام يبقى يفيد كل يهودي على وجه الارض السؤال يهود العالم يعفون لحاهم الجواب وانت مغمض لا نصارى العالم وهم اكثر من اتنين مليار ولا حاجه يعفون لحاهم الجواب لا يبقى اذا القس مش هو النصارى ده واحد منهم الحبر مش هو اليهود ده واحد منهم فلا تاتي بهذا العموم تنزلهلي على شخص مخصوص يبقى انت كده ضيعت دلاله النص فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالف اليهود لا زالت المخالفة قائمة خالف النصارى لا زالت قائمة لأن جميع هؤلاء السواد الأعظم يحلقون لحاهم يبقى بقي اعفاء اللحية هو المخالف نمنا وصباحنا الصبح فجأة كده لقينا كل نصار العالم ملتحين ووجدنا كل يهود العالم ملتحين تبقى نحلق اقول أقولك لا برضو طب ليه ما بقولك خليفة اليهود والنصارى أقولك لأن اللحية من سنن الفطرة سنن الفطرة هي القدر الثابت في كل شريعة لأن الفطرة هي الدين, ها؟ الدين. والدين عند الله الإسلام من يوم أن بعث الله عز وجل الأنبياء إلى أن تقوم الساعة الدين الإسلام ما فيش نبي إلا وهو مسلم يبقى الفطرة هي الدين والدين قدر ثابت لا يتغير إنما الذي يتغير الشرائع جملة الأحكام الشرعية التي يختص بها قوم دون قوم هي دي تتبدل إنما الدين كدين لا ما بيتبدلش يبقى لو فرضنا جدلا أن كل يهود العالم التحوا كل نصارى العالم التحوا هؤلاء يبقى سلمت فطرتهم في هذه الجزئية يبقى أنا في هذه الحالة لا أحلق لحياتي لأنني أنا مطالب كصاحب رسالة سماوية أو متابع لرسالة سماوية أنا زي اليهود والنصارى في هذه الجزئية لأن هذا من الدين الذي لا يتغير كما قلت مع تغير الشرائع يبقى الكلام ذا كما قلت كلام خطأ لا يصح هل صح حديث عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي؟ نعم حديث العرباض ابن ساريه عند أصحاب السنن اللي أول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغه ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بالسمع والطاعة وأنت أمر رأيكم عبد الحفشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين مهديين من بعدي إلى آخر الحديث. يسأل <تصفيق> عفون يسأل سائل عن حديث علماء أمتي كان بني إسرائيل هذا الحديث لا يصح لا أصل له. ويسألوا آخر عن ما حكم الأذان في أذن المولود هذا الحديث منكر لا يصح وإن صححه الإمام الترمذي قاعد تقال فيه حسن صحيح. لأن هذا الحديث تفرد به راوي اسمه عاصم ابن عبيد الله وهو منكر الحديث ولم يتابعه أحد على هذا الحديث فالاذان في أذن المولود لا يصح والإقامة في أذن المولود حديثها كذب ها؟ من, من, من, من أقام في الأذن اليمنى ومن أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى لم تضره أم الصبيان كما قلت هذا حديث ايه مكذوب لا يصح يسأل سائل برضو عن حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين هذا حديث ضعيف وعلته للطراب مضطرب سندا ومتنا حديث تسمى بإسمي ولا تكنوا بكنيتي هذا حديث صحيح يقول إيه فقه يعني نقول هذا الحديث كان له مناسبة كان النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم بتاعه أبو القاسم فمحمد محمد, محمد عفوا محمد الرسول الله ده كان الخاتم بتاعه فوكونيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام فمر في من المرات وهم في جامع كده والنبي صلى الله عليه وسلم موجود كان واحد بنادي على صاحب الله يكنى أبو القاسم أيضا فنادى صاحبه قال يا أبو القاسم فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يناديه فقال له لبيك قال لم أعنك مش أنت أنا أقصد ده فحتى لا يقع أحد في سوء الادب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي من جعل هذا علة للحديث اجاز أن يكنى الرجل باب القاسم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليل الحكم يدور مع علة وجودا وعدما فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يقع انسان في سوء الادب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي قال له لا تكنوا بكنيتي طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يبقى خلاص زال زال المحظور فحينئذ يجوز أن يعني يكتن المرء باب القاسم وكان يعني الراجع عند الشافعيه أنه لا يجوز أن يكتن المرء باب القاسم يكره له ذلك سواء كان في حات النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام برضو حديث من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار هذا لا يصح اصلا. كلمة مسجدي هذا انما المشهور من صلى في الجماعة أربعين صلاة أي مسجد وهذا ضعيفا أيضا ضعيفا أيضا فبعض الناس اللي صححوا الحديث مسجدي هذا قال لك اذا كان المسجد العادي المسجد العادي ليس فضيلة معينة يعني لو صلى 40 صلاة حي تكتب له براتين فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم القصه عندنا ماهش قياس اصلا القصه عندنا ثبوت النص ام لا النص لم يثبت فلا يوجد قياس عليه وهذا ضعيف وهذا ضعيف يعني بس الاضعف مسجد هذا واللي قبليه ضعيف وان كان بعض اهل العلم يعني يمرره او يجعل له اصلا وبعضهم يحسنه احاديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربعا هذا حديث حسن واحد بيقول نرجو الناس نسمع رأيك في مساء تضارب الفتوى وهذه الفوضى التي نعيشها على الفضائيات وغيرها طبعا ده عايز الوحداء ومحضرتين. واحد بيسأل على حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الدعاء الجميل الرائق الذي يمس شغاف القلوب ولكنه بكل أسف لا أصله له ضعيف يعني بعض العلماء يقول لك ضعيف بعض العلماء يقول لك إيه لا أصله له وطبعا كلمة لا أصل لا لهودي اللي بتتقال دي كان زمان العلماء يأتون بالحديث المسند اللي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان يقول لك هذا حديث لا أصل له أي من جهة الصحة وده كلام الائمه القدامى زي ابن حبان وابن عادي والدرقوت والجماعة دول إنما ائمتنا المتأخرين مصطلح لا أصل له مش زي المتقدمين يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قولهم لا أصل له اي لا اسناد له ملوش اسناد بالمره لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع لكن ائمه القدامه كانوا يطلقون هذه هذا المصطلح لا اصل له على الحديث المسند بس كانوا يقصدون لا أصل له صحيح أما علماؤنا المتاخرون كابن تيميه وغيره يقولون لا أصل له أي لا إسناد له لأن الإسناد هو نسب الحديث الإسناد هو نسب الحديث وهذا الحديث الطائف ده لا أصل له في الوجهين جميعا أو من جهه صح لا ما فيش يعني أي طريق صحيح لهذا الحديث والذي وقفت عليه برضو إيه مع ومراسيل وحاجات زي كده برضو إيه يعني إسنادها إيه لا يصح يسأل سائل عن حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غذا هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ده بفكرني مرة بواحدة كانت في برنامج جماهيري والتقت بواحد على كبرى النيل وبعدين بتقول له إيه كان شخصية يعني له رتبة وكذا فبتقول له يقول لنا كده مبدأك في الحياة قال قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كانك تموت غدا فالمزيعى له صدق الله العظيم يعني يعني ضغط على ابالا كما يقال يسال برضه سؤال يقول هل هناك صلاه تسمى صلاه الأوابين اه صلاه الاوابين حديث وحديث زيد بن ارقم الذي راه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين ترمض الفصال ترمض من الرمضاء الفصال البعير الذي فصل عن أمه كان بيرضع لبن وبعدين ايه اتفطم يعني تلاقي الخف بتاعه طري مش زي أمه ولا زي أبوه اذا كان له اذا كان له أب يعني الخف بتاع الجمال البعران الكبيرة دي من كتر ما مشت ومشت على الصحراء ومشت فقام ايه الخف من تحت زي ما يكون مات فبيقوم يتحمل حرارة ايه الجو حرارة الرمل وهو ماشي عليها ومحمل وبتاعه فيواصل انما الفصيل ده لسه الخف بتاعه من تحت طري فيقوم لو مشي على الرمل ما يستحملش الايه الحراره فيقوم يتنطط على الرمل علشان ما يقدرش يثبت الخف بتاعه مثلا خمس ست ثواني على ما الرجله رجله فيقوم يتنطط وهو ماشي ايه فهو ده صلاه الأوابيل في ذلك الوقت الذي تبدا في حراره الشمس في الاشتداد فيقوم يسخن الرمل فيقوم الفصيل ما يعرفش يمشي بثبات كامه مثلا فيقوم يتنطط على البيت ده احنا ممكن نقدره ها بمثلا من الساعه تسعة للساعه 11 ونص مثلا او 9 ونص ل 11 ونص وسميه صلاه الاوابين برضو فضلها فضل كبير لان في هذا الوقت هو ذروه السعي على المعاش في الدنيا تلاقي الموظفين في شغلهم والتجار في تجارتهم واللي مش عارف فلاحين في اراضيهم والبتاع الكلام ده قل من يثبت لله عباده في هذا الوقت عشان كده ايه يوم يختص اللي يصلي في الوقت اللي معظم الناس لا يصلون فيه بسبب الانشغال عن المعاش يقوم ايه يبقى يدخل ياخد ياخد ايه يعني فضل هذه الصلاه حديث الغناء ينبت النفاق في القلب هذا حديث, حديث ضعيف جدا وحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجا ورزقه حيث يحتسب ضعيف حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشد له الايمان ضعيف أيضا علته دراج, دراج أبي السمح بيرويه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ودراج بالذات دراج ابن سمعان في في أبي في أب السمح ضعيف لكن عن أبي الهيثم العتواري وغيره استلميزي بحسن الحديث يعني دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم ضعيف أما دراج عن غير أبي الهيثم العلماء زي الترميزي يحسنون حديثهم هل حديث تأخير صلاة العشاء صحيح نعم صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ترك الجماعة المسجد وجاء جاء له جائن الله نام الصبيان ونام الولدان ها ما كانش صلى العشاء لسه قال إنه للوقت أي الوقت المستحب صلاة العشاء هو نصف الليل إنه للوقت لولا أن على علومات الأمرتون بتأخير عشاء إلى نصف الليل طيب يبقى احنا نأخر عشاء نصف الليل نقول لك لا إذا أخر المسجد كله أو أخر الحي كله جماعة المسجد واتفقوا أن يؤخر الجماعة إلى نصف الليل فهذا مستحب إنما إذا كان زي ما حاصل في الدنيا النهاردة بعد الأدان بمدة بسيطة عشر دقيقة ربع ساعة والكلام ده كل الناس يصلون فلا يستحب للرجل أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل إنما يستحب للمرأة ليه لأن المرأة الجماعة يعني غير مفروضة على المرأة فيبقى هذا الحديث فضله باق في حق المرأة وفضله باق في حق الرجال إذا أخر رجال المسجد كلهم أو رجال الحي كلهم صلاة العشاء إلى نصف الليل فضل بس حديثين بس لان عارف الوقت خلص وعبد الحميد كل شوية يديني انذار طيب ماشي عندنا حديث لو كنت وبقولي التسجيل هيفصل لو كنت أمرا أحدا أن يسجد الأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة يتجاوزون الأربعة عشرة صحابية آخر حديث بها لا يتضلع من ماء زمزم منافق لا بنقول الحديث مش لفظه كده الحديث إن يعني ايه ما بيننا وبين المنافقين هو التضلع من ماء زمزم بعض أهل العلم صح هذا الحديث زي الحاكم مثلا وزي البوصيري في زوائدي على ابن ماجه الحديث رواه ابن ماجه الحاكم صحح هذا الحديث ولكن الصواب أن هذا الحديث مضطرب الصحيح أن هذا الحديث ضعيف مضطرب ليه حصل اختلاف على بعض رواته فيه عشان كده أنا قلت أنه ضعيف ومعل وبهذا يكون نحن يعني أجبنا عن بعض هذه الأسئلة وإن شاء الله يعني آخر تلت ساعة من الحلقة القادمة إن جمعنا الله بكم مرة أخرى ولم يكن ثمة موانع نجيب عن بعض الأسئلة حتى نستوفيها جميعا بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين Ha, ah, ah, ha, ah, ah.